أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخل الناس الحراب. فتدخل وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَغْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الخق ليه يرغو على الدين وكفى بالله شهيد got شاؤوا فؤاغف فازرغ فستظل ظفا فثرا على سوق جودي Al-Fatihah بسم الله جرى dan kun لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت ولا تجهر ول ولا تجهر لقلب القلب كجهر بعضكم لبعض أن تضطأ أظلم و ا Allah Allah wa Allah فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا un no, hombre no, no. وَكَمْ وَلَائِي إِلَيْكُمْ الكفر وَالْفُسُوقَ الْفُسُقَ وَلَا الله عليم حكيم. I فَزَيَّنَ نَغُوفٍ فِصْلُ بِكُم وَكَوَرَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرُ وَكَانَ وَإِلَيْكُمُ الْكُفْرُ أَلْفُسُقًا العصيان لاَ إِن كَانَ مُشِيدٌ mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm.